افَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْفِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَقَلُّبِهِمْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا ما خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَن يَمِينٍ وَالشَّمَائِلِ ۖ سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وقالوا الله لا تتخذوا الههين اثنين انما هو اله واحد فإني يا فرغبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا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 قم بردهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم تتمتعون فسوف تعلمون